الحمد لله أشهد أن لا إله لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بعدما تكلمنا في المرة السابقة عن باب ما جاء في الذبح لغير الله وأنه شرك نتكلم اليوم عن باب أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير, لغير الله قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا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 بمكان يعبد فيه غير الله لا يقصد هذا المكان بعبادة الله تبارك تعالى ولا يجوز تخصيص مكان فيه صنم أو وثن أو يعظمه أهل الشرك لا يجوز أن يقصد هذا المكان ويخصص بعبادة الله تبارك تعالى فجاء في الآية الأولى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بنياء على التقوى، وهو طاع، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن ويرهم قلت ويؤيده يقول شرح الكتاب ويؤيده قوله في الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء. وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا رواه مسلم الراجح أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مسجد أسس على التقوى وهو أولى بهذا الوصف من مسجد قباء. ولكن المسجد المقصود يعني في الآية لعله مسجد قباء للحديث الذي حسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله فيه رجان يحبون أن يتطهروا أنهم أهل مسجد قباء والآية عامة في كل المساجد التي بنيت على التقوى هي أولى أن يقام فيها وال... عليكم السلام قال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافى بين الآية والحديث لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأول بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني اتخذوه لإقاع الضرر بالمسلمين وكفرا لأنه كان مكان يخطط فيه لهدم الإسلام والمكر لأهله وتفريقا بين المؤمنين لأن كان من يصل فيه اجتذبوه إلى النفق فيصير المسلمون فئتين مؤمنين ومنافقين وإرساد لمن حارب الله ورسوله من قبل إرصادا إعدادا أعد هذا المكان حتى يكون منزلا ينزل عليهم فيه من أراد هدم الدين وللمسجد قصة أن أبو عامر الفاسق الخزرجي قد ذهب إلى هرقل بعد غزوة أحد يستعديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم توعده هرقل ومناه فأرسل جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم فبنوا هذا المسجد والذي هدمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه مالك ابن الدخشم أخو بني سالم ابن عوف ومعن ابن عدي أو أخوه عامر ابن عدي قال وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردن إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكذبون فلهذه الأمور نهى الله نبيه عن القيام فيه للصلاة وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال إن على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدم قبل قدومه إلى المدينة وجه المناسبة بين الآية وعنوان الباب ترجمة الباب أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت ابن الضحاك الأتي يبقى الوجه المناسبة بين الآية الأولى النهي عن الصلاة في مسجد الضرار وبين عنوان الباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أن كما أن هذا المسجد لما كان معدًا لمعصية الله نهي النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أن يصلوا فيه لله فكذلك الأماكن المعدة للذبح فيها لغير الله تبارك تعالى أو فيها وثن من أوثن الجهلية يعبد أو مكان يعظمه أهل الجهلية أو أهل الشرك والكفر لا يقصد بالذبح فيها لأنه فيه شبهة تعظيم هذا المكان وما فيه من الشر يبين هذا الكلام الحديث الآتي عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة وبوانة مكان يعني أسفل مكة قال أبو السعادات هضبه من وراء ينبع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أوفي بهذا النذر أم لا فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر عن أشياء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 طالما أنه لم يعني يستبدل هذا المكان بمقر دائم ومكان دائم لعبادة الله تبارك وتعالى حتى لو أزيل الصنم من المكان قصد العبادة في هذا المكان فيه شبه التعظيم لمكان فيه من الشرك وفيه يعني حرص هذه الملة عن البعد كل البعد عما يقرب من الشرك ولو من يعني طرف خفي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها من أعيادهم شيخ الإسلام تامي يوضح في كلام أن العيد اسم لما يعود لما يتكرر من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر يعني يتكرر سواء أسبوعيا أو شهديا أو سنويا أو نحو ذلك ويبين أن العيد ممكن يكون مكان قصده يسمى عيدا كشعائر الحج كمنة مثلا فمنة عيد لأنها يعتاد الناس على الاتيان إلى هذا المكان سنويا وكذلك قد يطلق العيد على يعني أفعال تفعل كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبر عيدا فالعيد ممكن يطلق على المكان أو الأعمال اللي بتؤدى أو هما معه فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هل كان فيها عيد من أعيادهم سواء كان عيد زماني يعني هل المكان ده كان مخصص الناس تأتي مرة كل عام أو مرتين في العام أو كذا في أوقات معينة الناس في الجاهلية كانوا بيقصدوا هذا المكان او عيد مكاني إن المكان أصلاً بيقصد باستمرار لأداء بعض الأفعال كما كان يفعل أهل الجهلية من الذبح والنذر الأوثان والأصنام وغير ذلك فكل هذا يسمى يعني عيدة فلما النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذا المكان لم يكن فيه وسن من أوثان الجهلية ولا وليس مكان وهذا المكان ليس لم يكن فيه عيد من أعاد الكفار ولا المشركين فقال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله فدل على أن هذا المكان لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلي أو عيد من أعيادهم فتخصيصه بالعبادة معصية لا يجوز الوفاء بها بها لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم فأعني إذا كان قصد عبادة الله تبارك وتعالى في مكان كان فيه عيد من أعياد المشركين يجوز، فكيف بمشاركة الكفار في أعيادهم أو تهنئتهم بأعيادهم البطيلة لا شك أن هذا من يعني الخطر الكبير على عقائد المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوفي في ذاك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغير الله أي في محل أعيادهم معصية لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين فلما قالوا لا قال أوفي بنذرك وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثا من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره قاله شيخ الإسلام عليه رحمه الله قوله في الحديث فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع أهل العلم إذا بإجماع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بالنذر في المعصية الذي ينذر أن يفعل أمر من الأمور وهذا الأمر من الأمور معصية الله تبارك لا يجب ولا يجوز الوفاء بهذا النذر وكفارته كفارة يمين كما سيأتي معنا اختلف هل تجب فيه كفارة يمين أم لا والصحيح أنه تجب النذر من باب الحلف النذر من باب الحلف إجابة ما لم يجب على المسلم وهو من الزام والعهد فالمسلم يلزم نفسه بشيء لم يكن واجب عليه أصلا بأصل الشرع فيصير واجبا عليه في نزل المعصية ينعقد ولكنه لا يجوز الوفاء به لأنها معصية لله تبارك تعالى والخروج من هذا النزر وهذا الإلزام والعهد يكون بكفارة يمين كما أن إنسان حلف على فعل شيء وهذا, الفعل وهذا الشيء محرم فلا يجوز له الوفاء وفعل ما حلف عليه بل يكفر كفارة يمين ولا يفعل هذا الفعل المحرم يقول في الحديث فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم فيما لا يملك ابن آدم فصرها بعض أهل العلم على أن الإنسان ينذر أن يفعل شيء وعلى عين شيء معين وهذا الشيء ليس ملك الله كان يقول مثلا الله علي أن أعطي عبد فلان عبد فلان ليس عبده ما يملك شنوع يعطقه وليس معه مال لا يك لم يكن يقصد أن هو سيشتريه ثم يحتقه لا ما يقصدش هذا الأمر فهذا الأمر ليس في طاقته فيكفر كفارة يمين وفسر بتفسير آخر أنه أن ينذر الإنسان فعل لا يطيقه أصلا كأن يطير في الهواء أو يسير على الماء أو غير ذلك من الأفعال التي ليست في طاقة الإنسان فأيضا يعني كفارة هذا النذر كفارة يمين. قال فيه مسائل تفسير قوله لا ذق فيه أبدا يعني كما أن هذا المكان الأماكن التي يعبد فيها غير الله تبارك وتعالى لا يجوز قصدها بالعبادة زي الكنائس مثلا كنيسة لا يجوز الإنسان يخصص الكنيسة اللي فيها مع أنه يصلي لله تبارك وتعالى ولكن إن وجد في الكنيسة قدرا ووجبت عليه الصلاة وكان المكان اللي يصلي عليه طاهرا وليس فيه محرم آخر صور أو غير ذلك يصلي وصلاته مقبولة أما أن يخصص المكان ويعتاده لا, لا يجوز لأن فيه إشعار بتعظيم هذا المكان ولا يجوز تعظيم مكان يشرك فيه بالله تبارك وتعالى ومسجد الضرار ومسجد الضرار يعني خصص إنه لا يجوز إقامة مسجد في نفس المكان مرة أخرى إلى الأبد لما كان لخطر هذا المسجد أما غيرها من الأماكن التي كان يكفر بها بالله تبارك وتعالى إذا حولت إلى مساجد فلا يعني فلا بأس يجوز الصلاة فيها بعد تحويلها أماكن الكفر والشرك إلى أماكن للعبادة الله تبارك وتعالى أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة نعم المعصية قد يعني تجعل أرض يعني تهلك أهلها أو يكون سبب للهلاك أو ملازمة المكان اللي فيه معاصي يكون سبب للشقاء وكذلك الطاعة يعني تجلب البركة على الأماكن وسائقي المسألة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيّنة ليزول الأشكال المسألة المشكلة الذبح بالمكان اللي يسمى بوانا المسألة البيينة أنه لا نذر في معصية الله ولا في ما لا يملك بناء ولا نذر في مكان في مكان يذبح فيه الغير الله أو كان فيه صنم من أصنام الجاهلية أو عيد من معاد فلما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد في هذا الأمر يعني ظهر حكم المسألة المشكلة بأنه جائز الذبح في هذا المكان استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خال من الموانع المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجهرية ولو بعد زواله ولو بعد زواله لأن تخصيص المكان حتى لو زال صنم ولم يحول هذا المكان لمك لمكان يعبد فيه ربنا تبارك تعالى يعني لو أن مكان كان فيه صنم من الأصنام يعبد وبعد ما أزيل ما أقيمش مكانه مسجد أيضا تخصص هذا المكان بالصلاة لا يجوز النسان يقصد نروح يصلي هناك ركعتين أو كلام من ده هذا لا يجوز لأنه فيه إشعار بتعظيم المكان وتعظيم الوسن الـ الماضي مع الجهل ومرور الوقت قد تنسج يعني الحكايات وتخترع الأحداث والحكايات أن هذا المكان مبارك وفي كذا وكذا بسبب الصنم الذي كان فيه فأيضا مضر وباب إلى الشرك أما إذا حول هذا المكان إلى مكان للعبادة لما كان لعبادة الأثار كالعالى وأزيلت الأصنام الأخير مكانه مسجد لإقامة الصلاة فحينها يكون كبقية المساج المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيدهم ولو بعد زواله أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقع لأنه نذر معصية. ومن الممكن أن يذبح في مكان آخر ويعني يكفر عن يمينه لأن جزء من النظر لم يوفى اللي هو الذبح في هذا المكان الحذر من مشابهة المشركين في أعاديهم ولو لم يقصد, ولم يقصد هذا الأمر بداية يعني لو الإنسان نظر أن يفعل شيء ولم يكن يعلم أن المشركين يفعلون نفس هذا الفعل وبعدما نظره اكتشف أن المشركين يفعلون نفس هذا الفعل هو لم يقصد الشرك من البداية ولم يكن يعرفه ومع ذلك لا يوفي به حتى لا يشابه المشركين لا نذر في معصية لا نذر في معصية يعني لا يجوز الوفاء به ولكنه ينعقد وكفرته وكفرته وكفرت يمين وكذلك لا نذر لابن أدم فيما لا يملك يعني لا وفاء عليه لفظ الحديث لا وفاء لنذر فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكون فطالما ان الرسول قال لا وفاء فانه دليل على انه انعقد ولكنه لا يجب ولا يجوز الوفاء به وكفارته كفاره يمين الباب التالي باب من الشرك النذر لغير الله اتكلم عن النذر بشيء من التفصيل قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه رواها البخاري هذا الباب يوضح أن النذر من العبادات وطالما أن النذر من العبادات فإنه لا يجوز صرفه لغير الله وصرفه لغير الله شرك فأول آيتين الآية الأولى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطير تبين أن الوفاء بالنذر عباد الآية الثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه توضح أن النذر نفسه من العبادات كما أن الوفاء به أيضا من العبادات فطالما ثبت أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك قال ابن كثير وما أنفقتم من نفقه أو نظرتم من نذر فإن الله يعلمه قال يخبر تعالى أنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذرات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزائر العاملين ابتغاء وجهه قال الشرح رحمه الله إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب شيخ الإسلام التعيمية يوضح هذا الكلام ويقول وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحلف بغير الله لا ينعقد أصلا يحلف بأي أمر غير الله تبارك تعالى حلفه لا ينعقد هو محرم ومن حلف بغير الله فقد أشرك ومع ذلك زي لا ينعقد فلا لا يجي فيه كفارة ولا غيره لأنه أصلا ليس حلفا بالله حلف بالله فقط هو الذي هو الذي ينعقد وتكون فيه الكفر فكذلك النذر إذا نذر لله نعقد نذرو وأما النذر لغير الله فهذا شرك ولا ين ولم ينعقد نذره فلا وفاء عليه ولا كفرة فيه والخروج منه يكون بالإيه؟ يكون بالتوبة لأن هذا شرك لا يغفر إلا بالتوبة قال والحلف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفار وكذلك الناذر للمخلوقات فإنك لا هما شرك والشرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف وقال في حلفه واللاك والعزة فليقل لا إله إلا الله هي كفرت كفرت الحلف بغير الله تعالى أن يقول لا إله إلا الله هيأتي معنا إن شاء الله تفصيل في مسألة النظور وأيها يعني يوفى بها وأيها لا يوفى بها وما فيه كفر وما ليس فيه كفر يقول الرافعي في شرح المنهج ويعني هو شافعي يقول وأما النظر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء حل نزل في هذا المكان أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد بذلك وهو الغائب أو الواقع الغالب وهو الواقع من المقصود العامة أغلب العام يقصدون لما ينزلوا للمشاهد والقبور أغلبهم يقصد تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن فيها أو بنيت على اسمه قال فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشف بالنذر لها من الأدواء إلى آخر كلامه فبيقول أن هذا النذر باطل لا ينعقد أصلا لأنه شرك بالله تعالى وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار قال النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلاحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفطة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا قال فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه لعدة أسباب أولها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها من الأسباب أن المنظر له ميت والميت لا يملك لا يملك أصلا لك كذا وكذا يعني الميت أصلا ليس له الذمة الملكية لا يملك ومنها من الأسباب الدل على بطلاني أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله أو مع الله واعتقاد ذلك كفر بالله يبقى عندنا شيخ الإسلام تيميا من مذهب الحنبلي والرفيع من مذهب الشافعي والشيخ قاسم الحنفي من مذهب الحنفي كلهم يؤكدون على أن النذر لغير الله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 من نذر أن يطيع الله فليطعه أي فليفعل ما نظره من طاعة الله وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شف الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل لهم ما علق نذره على حصوله أهل العلم أجمعوا على أن ينذر نذر معلق يعلقه على شيء كأن يقول شخص إن شف الله مريضي لله علي أن أفعل كذا وكذا أو رد الله علي غائبي لله علي أن أفعل كذا وكذا أو نجح ولدي أو أي أمر من الأمور أو أنجبت زوجتي بالإجماع أنه إذا حصل ما علق النذر عليه وجب عليه الوفاء به بيحكي قول عن أبي حنيفة أنه أن الإمام حنيفة رحمه الله كان يقول أنه ليلزم الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع أبي حنيفة كان بيقول أن النزر اللي يجب هو النزر في أمر من الأمور أصل هذا الأمر واجب بالشرع يعني الصلاة واجبة فاللي ينزر صلاة يوفي بهذا النزر في الصيام في صيام واجب بأصل الشرع لكن لو في أمر الشرع اصلا ما أوجبوش فبيقول النظر فيه لا يجب والكلام يعني غير راجح لأن أصلا النظر هو إيجابه ما لم والصحيح أن الإنسان لو نظر أي طاعة من الطاعات سواء كانت يعني, يعني أصلها واجب أو أصلها مستحب يعني يجب الوفاء به قوله في الحديث ومن نظر أن يعص لها فلا يعصه زاد الإمام الطحاوي واليكفر عن يمينه والزيادة دي صحيحة وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة؟ والصحيح أن النذر في المعصية ينعقد ولا يجوز ولا يجب الوفاء به وكفارته كفارة يمين قال وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد غيره ويؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن مرأة قالت يا رسول الله إني نظرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال في بنذرك كانت المرأة نظرت أن إذا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج أن تفعل هذا فرحا بقدومه فقال الله عليه وسلم أوفي بنذرك والضرب يدف ده أمر من الأمور المباحة للنساء ف... آه... آه... آه... يعني فيه الاستدلال على أن... على جواز النزر في المباح أن لو إنسان نزر أمر مباح يجب عليه الوفاء قال وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد فيخير بين فعله وكفارة يمين حديث عمرو بن حسين مرفوعا لأن نذر في غضب وكفارته كفارة يمين قال فإن نظر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعل اللي ينذر شيئا مكروها يستحب له أن يفعل المكروه ويكفر عن يمينه ولا يفعل هذا الأمر خلاصة مسألة النظر النظر طاعة بدليل الآية وما أنفقتم من نفقة أو نظرتم من نذر فإن الله عالم فالنذر طاعا لا تبارك عال يجب الوفاء به وهناك أنواع من النذور أولها النذر في الطاعة بلا تعليق النذر نذر في الطاعة بلا تعليق على شيء إنسان ابتداء كده يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا هذا نذر في طاعة وغير معلق على أمر من الأمور هذا يعني مستحب والوفاء به واجب أو عقده ابتداء غير مكروه أصلا هذا الأمر طاعة الله تبارك تعالى والوفاء به واجب لا أدري ولكنه عقده ابتداء غير مكروه. النذر في المعصية النذر في المعصية ينعقد ولا يجوز ولا يجب الوفاء به وكفرت وكفرت يمين. النذر المعلق نذر في طاعة ولكنه معلق على حدوث أمر كأن شاف الله مريضي أو رد الله غائبي أو أنجبت زوجتي أي أمر من الأمور هذا النذر عقده ابتداء مكروه ولكن إذا حدث المعلق عليه وجب الوفاء به يسمى نذر المجاز أو المعوضة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه إنما يستخرج به من البخيل كأنه يساوم الله تبارك وتعالى أعطيني حتى أعبدك هذا عقده ابتداء مكروه ولكنه ينعقد وإذا حدث المعلق عليه يجب الوفاء به باقي معنا آخر نوع من أنواع النذر نذر النذر لغير الله النذر لغير الله شرك ولا ينعقد ولا يجب صرف المال في مصرف آخر وليس فيه كفرة يمين والخروج منه يكون بالتوبة لا ينعقد أصلا لأنه لغير الله ولا يجب صرف المال في مكان آخر لأنه لم ينعقد وليس فيه كفارة يمين أيضا لأنه لم ينعقد ليس بنزل من الأساس والخروج منه يكون بالتوبة لأنه شرك والشرك لا يوفر إلا بالتوبة قال فيه مسائل وجوب الوفاء بالنذر يقول تعالى يوفون بالنذر والحديث لا وفاء النذر في معصية الله ولا في ملايين من ابن آدم فدليل على أن غيره يجب فيه الوفاء الثانية إذا ثبت كونه عبادا لله فصرفه إلى غير الله شرك المسألة الثالثة أن نظر المعصية لا يجوز الوفاء به وكما قلنا أنه فيه كفارة يمين باب التالي باب من الشرك الاستعاذة بغير الله قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خوله بنت حكيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم الاستعاذة الالتجاء والاعتصام وهي طلب الحماية ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأا فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستجار به، والتجاء إليه. قال: وهذا تمثيل، وإلا، فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله، واعتصام به، والانطراح بين يدي يدي الرب، والافتقار إليه، والتذلل له أمر لا يحيط لا تحيط به العبارة. قاله ابن القيم عليه رحمت الله. قال ابن كثير. الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ يكون لطلب الخير فلان استعاذ بفلان يعني استعاذ به في دفع الشر لاذ بفلان يعني لجأ إليه لجلب منفعه يقول شرح الكتاب وهي قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقول تعالى قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فالاستعاذة من العبادات وهي من, يعني من جملة الدعاء والدعاء طلب بالغيب والاستعاذة لا تجوز على الغيب إلا بالله تبارك وتعالى. وسنبين الفرق بين الاستعaza بالحاضر والاستعaza بالغيب. الآية الأولى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاً. كان أهل الجاهلية إذا نزلوا بمكان يخافون فيها على أنفسهم. ويعتقدون أن هذه الأماكن لها سكان وعمار من الجن فيستعيذون بكبيرهم فيقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قوم أو من أن أضر فيه وأهلي ومالي فإذا قالوا ذلك استعازوا بغير الله ولم يحتموا بالله فلم يكن لهم حماية فحينها يرهقهم الجن الأذى ليس بينهم بينهم حاج النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث يحيى بن زكريا وآمركم بذكر الله فإنه كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى حصن حصين فأحرز نفسه فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله فذكر الله تبارك تعالى للإنسان كالحصن الحصين من الشيطان فإذا لم يحتم الإنسان بهذا الحصن الحصين فكان عرضة لأن يتلاعب به الشيطان، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، بإجماع أهل العلم على أن الاستعارة عبادة، ولا يجوز الاستعاذة بغير الله. استعارة بغير الله المقصود به هنا هي الاستعاذة على الغيب، استعارة نوعين، استعارة بالغائب واستعارة بالحاضر. النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على أحد أصحابه فوجده يضرب غلامه فالغلام لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ برسول الله هذه استعاذة ليست بشركية لأنه يستعيذ بحي حاضر قدر الاستعاذة في الأمور الدنيوية بالحي الإنسان الحي ليس بميت حاضر ليس بغائب قادر ليس بعاجز يعني إيه قادر يعني يطلب منه اللي يقدر عليه هذا لا شيء فيه أما الاستعاذة على الغيب بالغائب غير الحاضر أو في شيء من حاضر ولكنه لا يقدر عليه هذا هو الإيه هذا هو الشرك لأن هذا النوع هو العبادة هو الذي لا يجوز صرفه إلا إلى تبارك تعالى فلا يجوز إنسان يستعذ بآخر والآخر ليس موجودا يعني معه ولا يستطيع سماعه بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديث فهذا شرك بالله تبارك تعالى لكن الله تبارك تعالى بالنسبة لنا غيب والطلب منه يعني الاستعادة به على الغيب عبادة ولا يجوز فعل مثل ذلك مع غيره تبارك تعالى فلا يجوز الاستعاذة بالأموات ولا بالغائبين وهذا يعني من الشرك بالله تبارك تعالى يقول ملا علي قاري الحنفي لا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك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 وامتثاله أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجن بالانس يكون بتعظيمه إياه إن الإنس الإنسان يعظمه واستعاذته به وخضوعه له يكون بالتعظيم والخضوع والذلة والانكسار وتقديم بعض القرابين والعبادات للجن قال المصنف وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك استعانى بالجن لا تجوز لا في الخير ولا في الشر على الراجح لا في القليل ولا في الكثير لا يجوز التعاون مع الجن إلا في الدعاء الله تعالى أن أدعوهم وأعلمهم الدين فقط ولا أطلب منهم شيء ولا أطلب منهم معرفة شيء لأن كل هذا يعني طلب المحرمات محرم أما طلب المباحات أو إعانة على الطعام ده باب من أبواب الفتن وقد يجر صاحبه إلى الشرك مرة أخرى خصوصا أنه لا يدري مع من يتعامل قد يتعامل مع جني كافر مشرك والجني يتعاون معه في البداية ويظهر له الإنصياع وأنه مسلم أو أسلم استدراجا له حتى يقعه في الشرك والعذب الله فلا يجوز التعامل مع الجن إلا يعني للدعوة الله تبارك وتعالى أن يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينههم عن المنكر ويعلمهم الدين وفقط أما الاسترسال بقى في إخواننا اللي ممكن بيتصدوا للعلاج بأنه يسألهم عن بعض الأشياء أو يقدم الجنية له وبعض الأمور ويقول له أن سأساعدك في جلب الخير للناس أو دفع عنهم أو الأذى قال عن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله, شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيد به بدلا عما يفعله أهل الجهالية من الاستعاذة بالجن فشرع الله للمسلمين أن يستعيدوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي قيل التمات معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب، كما يلحق الكلام البشر وقيل معناه الشافية الكافية وقيل الكلمات هنا أي القرآن فإن الله أخبر عنه بأنه وأورد آيات كثيرة وأنه هدا وشفاء وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى ولما كان ذلك ولما كان ذلك استعاضا بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغوب فيه وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه أعوذ بكلمات الله التنمات قيل أنها الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب وجاء في بعض الأحاديث التي أعوذ بكلمات الله التنمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذه الكلمات هي الكلمات الكونية الكلمات الشرعية الأوامر والنواهي. هذه الكلمات قد يتبعها الإنسان وقد لا يتبعها أما كلمات الله الكونية قضاءه النافذ الذي لا يجوز أن يتجاوزه بر ولا فاجر فهذه لا طاقة لأحد بالخروج عنها وهي قضاء مبرم نافذ فالاستعاذ بتلك الكلمات أي استعاذ بالله عز وجل وبكلماته وبقضائه الذي لا يخالف أحد عوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التمات قلنا أن الاستعاذ بغير الله شرك وهنا استعاذ بكلمات الله فلما لم تكن شرك لأن كلمات الله صفة من صفاته وصفات الله عز وجل غير مخلوقة وصفات الله ليست غيره سبحانه وتعالى فلهذا فهذا دليل على أن القرآن غير مخلوق لأن القرآن من كلامه تبارك وتعالى وإذا كان كلام الله مخلوق, كانت الاستعاذ بكلمات الله استعاذ المخلوق وكانت شركًا فلما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذ بكلمات الله التمات دل على أن كلمات الله عز وجل ليست مخلوق, وأنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى فالاستعاذ يجوز الإستعاذ بصفات الله استعيذوا برحمة الله استعيذوا بكلمات الله أما في الدعاء فلا نقول يا رحمة الله أو يا مغفرة الله لا نسأل الله يا غفار يا رحمن يا رحيم يقول شيخ لسان تيمية وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذ بالمخلوق وهذا مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق قالوا لأنه ثبت عن وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك قال ابن القيم ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإلا لم يسمي ذلك عباده ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه وبذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو بذلك تقديم القربين للشياطين والجن حتى يفعلوا لهم بعض الأمور كل هذا من الشرك بالله تبارك وتعالى وكله من عبادة غير الله عز وجل أعوذ بكلمات الله التماتي من شر ما خلق يعني من شر كل مخلوق فيه شر لأن الله عز وجل هو الذي خلق جميع المخلوقات ومخلوقات الله تبارك وتعالى يعني إما شر محض أو خير محض أو مخلوقات فيها خير وشر فالشر المحن كإبليس والنار والخير المحن كالملاك والرسل والجنة والتي فيها شر وخير كالإنس والجن والبقية المخلوقات وخلق الله عز وجل للشر ليس شرا فالشر في مخلوقات الله تبارك وتعالى وليس في أفعال الله عز وجل شر والله عز وجل يحمد على كل ما يخلق ولم يخلق الله عز وجل شيئا إلا لما فيه من المصالح حتى أن حتى الشيطان والنار هي شر محد على أهلها وساكنيها ولكنها من جهة فيها الخير الشيطان يعني مع أنه شر ولكن في وجوده خير يبين المؤمنين من الكافرين وبمجاهدة المؤمن للشيطان ينال الدرجات العلاء كذلك النار فيها يعذب أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء المؤمنين فبعدما أهنوهم وأذلوهم في الدنيا يعني يستمتعون بالنظر إليهم وهم يتعذبون في الآخر فمن شر ما خلق يعني من الشر الذي خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر وليس من شر كل المخلوقات لأن هناك مخلوقات لا فيها شر كالملائكة والجنة والرسل قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة بالدليل إن الحديث يكفينا كون النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذا يعني يصدق وبالتجربة يحكي عن نفسه القرطبي يقول فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية مكان ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات اللي يقول هذا المكان في منزل لم يضره ذلك وهناك فرق بين الضر والأذى لا يضروكم إلا أذى ولكن أذى فالإذال والشيء الصغير البسيط الذي لا يؤثر أما أن يقول إنسان هذا الأمر في مكان ويصاب بضرر عظيم يضره فهذا لا يكون إن شاء الله قال في مسائل تفسير آية الجن وأنه كان رجال من الإنس يعودون بالرجال من الجن فزادهم رهخة وكونه من الشرك أي الاستعاذ بغير الله السالس الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذ من مخلوق شرك وبيناها مسألة الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره أعوذ بكريمية الله التامات من شر ما خلق الخامسة أن كون الشيء يحصل به بعض منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر وده يعني أمر في كل الأمور ليس معنى أن الشيء فيه بعض نفع أنه يجوز ليس كل المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى علينا شر محد بل فيها بعض نفع حتى الخمر فيها منافع للناس يعني في بعض المنافع ولكنها يعني المفسدة فيها أكبر فليس معنى أن الشيء فيه بعض نفع ده دليل على جواز فعله لا العبرة يعني الغالب غالب الأمر إذا كان مفسدته أكثر من مصلحته فيحرم والعبرة بالأدلة الشرعية فإذا نهينا عن شيء فننتهي عنه وإن ثبت أنه في بعض النفع فالاستعانة بالجن ممكن تأتي ببعض الخير ولكن وليس معنى ذلك أن هذا الأمر جائز بل هو شرك وإن كان فيه بعض نفع لأن لنهي الله تبارك وتعالى عنه ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم ولكونه ذريعة كبيرة وطريق مؤد إلى الشرك اكتفي بهذا القدر قولوا خولي هذا واستغفئ